جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين أحسن الله إليكم يقول السائل هل يمكن أن نقول أن الصدقة إذا كانت مصحفا أو كتابا تكون أفضل من المال لأن المال قد يستعمل في شيء محرم الصدقة بالقرآن والعلم والحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هذه من أنفع الصدقات لأن فيها صلاح المرء في دينه والمال فيه صلاح في بدنه ومصالحه الدنيوية والعبد محتاج إلى هذا وهذا العبد محتاج إلى هذا وهذا وصدقة العلم أنفع وفائدة أنفع لكن ينبغي على من أراد أن يتصدق أن ينوع أن ينوع وإذا جاء إلى بيت فقير محتاج الى الطعام ويقتصر في أن يعطيهم كتاب يقول خذوا هذا الكتاب هم بحاجة إلى طعام أعطهم طعاما واعطهم كتابا أعطهم طعاما واعطهم كساء فإذا جئت للفقير في شدة البرد وعطيته ما يدفيه وعطيته ما يشبعه ثم أهديته الكتاب تمكن أن يقرأ الكتاب الذي اهديته اياه واما اذا تركته على تاديه من شده البرد وتالم من شده الجوع واهديته كتابا ما يستطيع ان يقرا وهو على هذه الحال لكن لطفك ورفقك واحسانك واعطاءه طعاما اعطاءه كساء معاونته في حاجاته وأموره الدنيويه هذه مما تتألف به قلبه حتى يقبل على الخير وعلى السنة وعلى تعلم العلم نعم يحسن الله إليكم يقول السائل هل على العبد أن ينوي ويستحضر أن كل خطوة يمشيها إلى المسجد صدقة لينال الأجر أو يحصل الأجر ولو لم يستحضر ذلك الأجر حاصل, الأجر حاصل لأنه خرج من بيته إلى المسجد فهذه الخطوة مكتوبة ولا يحتاج أن ينوي كل خطوة أن يؤجر عليها بل خروجه للمسجد هذا له فيه بكل خطوة يخطوها صدقة في ذهابه وفي إيابه نعم أحسن الله إليكم يقول السائل كيف يكون التعليم صدقة قاصرة التعليم صدقة متعدية تعليم صدقة متعدية إذا علمت الآخرين ودللتهم على الخير وجهتهم ارشدتهم هذه صدقة متعدية الصدقه القاصره هي العبادات القولية والفعلية التي يعود نفعها على من قام بها مثلا الصلاة والصيام والذكر وقراءه القرآن هذه كلها من الصدقات القاصره أي على العابد واما بذل المال تعليم العلم والدعوة إلى الله والأم معروف عن المنكر معاونة الضعيف هداية الضال إلى غير ذلك هذه كلها من الصدقات المتعدية ومعنى المتعدية أي التي يتعدى نفعها إلى الآخرين ومعنى قاصره اي يقتصر نفعها على صاحبها ولهذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، لأن نور العلم الذي يبثه العالم يشع في أنحاء كثيرة ويصل إلى جهات كثيرة وينتفع به خلق كثيرون فنفعه نفع متعدي عظيم نعم الله إليكم يقول السائل طعام الأسرة والأولاد هل يدخل في باب الصدقات؟ نعم وهو من أحسن الصدقات يعني عندما يأتي المرء بالطعام لأهله ولده يوفر لهم نسكاً والملبس وأمورهم مصالحهم هذا كله من من أنفع الصدقات وعظمها نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل الوظيفة اليومية هل تعتبر من الصدقات؟ الوظيفة اليومية إذا كان يقصد بالوظيفة العمل العمل الذي يعمله فيكون من الصدقة إذا نصح فيه ويكون من الإثم إذا لم ينصحه لأن بعض الموظفين ينصح في عمله فيكون من باب باب من ابواب الصدقة له يتعامل مع الناس بالحسنة يؤدي الحقوق يلتزم بالأوقات يؤدي العمل وافيا بعيد عن أن يغش أو يمكر أو يخدع أو غير ذلك والآخر لا في وظيفته يعني يغش ويمكر ويخدع ويؤذي الناس ويماطل في تأدية حقوقهم وقضام مصالحهم ويؤخرهم ويؤذيهم هذا باب من أبواب الإثم فالوظيفة اليومية قد تكون للمرء بابا من أبواب الحسنات وقد تكون بابا من أبواب الإثم نعم أحسن الله إليكم يقول السائل هل يمكن أن نفهم من الحديث أن الأفضل أن نصلي في مسجد أبعد حتى نزيد في الخطوات حتى يزيد الأجر إذا كان إذا كان مسجد الإنسان بعيدا عن حيه لا يحرص على أن يقترب من المسجد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم والأصل أن يصلي الإنسان في مسجد حيه المسجد الذي قريبا بيته ويجتمع فيه جماعة حية ولا يتكلف أن يذهب إلى مسجد بعيد إلا إذا كان المسجد البعيد خص بفضيلة مثل أن يكون الساكن في المدينة يترك مسجد حية ليفوز بفضيلة الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإن الصلاة فيه بألف صلاة نعم حسن الله إليكم يقول السائل إذا كنت أمشي إلى المسجد بسيارة هل يعتبر ذلك صدقه؟ يرجى إن, شاء الله يعني يرجى إن شاء الله لكن الماشي له بكل خطوة الماشي له بكل خطوة يخطوها حسنة ومن ذهب بسيارة طريقه باب من أبواب الحسنات وتحصيل الأجر ما يقال أن الراكب فاته الأجر لا هو يحصل الأجر لكن الماشي له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد حسنة أحسن الله إليكم يقول السائل من يرمي المناديل والأوراق في الشوارع هل يعتبر ذلك إذاء للطريق؟ يظهر أنه داخل, داخل أن هذا من الأذن وإذا رمى علبة وثانية والآخر رمى ثالثة أصبح الطريق كله وأخطر ما يكون في هذا الباب رمي زجاجات العصير أو المشروبات يعني بعض الناس يرميها في الطريق ثم تتكسر وقد يضطر الإنسان أن يمشي حافيا فتشق قدمه وتضر به فهذه الأشياء الصغيرة هذه الأشياء الصغيرة واحدة مع الأخرى تكون كثيرة وفي عدد من المدن لو توقف عمال النظافة عن العمل لو توقف عمال النظافة عن العمل جمع الأشياء التي يرميها الناس ولا يبالون في الطرقات لا رأى الناس عند بيوتهم وفي أحيائهم عجبا من كثرة ما يلقى والإنسان يظنه شيء بسيط منديل ما يضر وهذا يقول علبة عصير ما تضر وهذا يقول ورقة ما تضر وإذا كان كل الناس بهذه الطريقة تمتلئ الشوارع والطرق بهذه التي يظن انها لا تضر فلا يرمي الإنسان لا قليل ولا كثير نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل قدمنا للحج. في بعض الدول عندهم قوانين شديدة في تجريم من يفعل ذلك لكن المسلم يفعل ذلك ديانة يفعل ذلك وهو يرجو عند الله يفعل ذلك وهو ما يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ولهذا القوانين تحسم مثل هذه الأمور في الأماكن التي المراقبة فيها قوية وشديدة وإذا كانت المراقبة ضعيفة ما يبالي إذا كان مثلا الطريق مظلم ما يبالي لكن إذا كان في طريق ويعرف المراقبة شديدة يحرص ويحترز لكن المسلم المراقبة التي عنده ذاتية وهو في أعمالها يراقب الله سبحانه وتعالى ويرجو أيضا ما عنده نام حسن الله إليكم يقول السائل قدمنا للحج ونزلنا بجدة ثم أتمرنا وتحللنا من الإحرام بقينا في مكة لعدة أيام ثم أتينا للمدينة هل العمرة الأولى تكفي لحج التمتع أو يلزم أن نأتمر من جديد وننوي حج وتمتع وإذا كانت كذلك هل علينا دم إذا نوينا العمرة الأولى لحج التمتع العمرة الأولى تكفي لحج التمتع ما دام لم يحصل منكم رجوع إلى بلادكم لأنها تنقطع هذه برجوع الإنسان تنقطع عمرة التمتع إذا رجع بعد العمرة إلى بلده لكن طالما أنكم أديتم العمرة وجئتم إلى المدينة فالعمرة لم تنقطع ولكم في الرجوع إلى مكة خيران إما أن تحرموا بعمرة جديدة وهذا أفضل لكم حتى يحصل منكم إذا رجعتم إلى مكة التحلل وكسب هذه العمره الجديدة والخيار الثاني أن تحرموا بالحج وتبقوا على إحرامكم إلى يوم النحر وأنتم في الحالتين متمتعين, في الحالتين متمتعين وفي الحالتين عليكم هدي التمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمسخيسر من الهدي لكن الأفضل أن تحرم بعمرة جديدة وسواء نواها من أحرم لنفسه أو نواها لغيره فالأمر في ذلك واسع أحسن الله إليكم يقول السائل هل هناك علامات للحج المقبول؟ العلبة رحمهم الله تعالى يقولون الحج المقبول له علامتان إحداهما في أثناء الحج والثانية بعد انقضاء الحج أما العلامة التي في أثناء الحج فهي أن يحرص الحاج على ايقاع حجه خالصا لله وموافقا للسنة فإذا كان كذلك هذا من علامات القبول إن شاء الله أما إذا وجد نفسه في الحج تميل للرياء والسمعة من هذا القبيل هذا ليس من علامات القبول ولا من علامات الرضا وإذا وجد أيضا نفسه في الحج تميل للبدع والاهواء هذا أيضا ليس من علامات القبول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتأخذوا عني مناسككم فإذا وجد الحج من نفسه اقبالا على الاخلاص لله سبحانه وتعالى في حج واقبالا على المتابعة وتحري للسنة وسؤالا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتتبعا لمناسكه وهديه صلوات الله والسلام عليه فهذا من علامات القبول إن شاء الله. وأما العلامة التي تظهر بعد الحج فهي ان تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبلها فإذا كانت حاله قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة وإذا كانت حسنة تكون أحسن لكن والعياذ بالله لو أن شخصا حاله حسنة بعد الحج وساءت وساءت بعد الحج هل هذا من علامات القبول؟ الحسنة من ثوابها الحسنة بعدها والحسنة تنادي أختها فإذا وجد الإنسان من نفسه بعد الحج اقبالا على الخير وحرصا عليه واجتهادا في الاتيان به فهذا من علامات القبول وينبغي أن يعلم في في هذا الباب باب القبول ان المرء مهما اجتهد لا يجزم لنفسه بأن عمله قد تقبل مهما اجتهد لكن يرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه عمله، ولهذا قال الله سبحانه في ذكره أوصاف المؤمنين الكمل قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون وقد جاء في مسند أحمد أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية قالت أهوى الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب هل هذا معنى يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله يعني يفعلون ما يفعلون من المحرمات وهم خائفون من العقوبة يؤتون ما اتوا وقلوب قال لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل اقرأ في هذا الباب دعوات خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام وهو يبني بيت الرحمن وبأمر الرحمن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم حتى ذكر وذكر ذلك من كثير وغيره ذكر أنه كان يدعو بهذه الدعوة مع كل حصات يبني فيها بيت الله ربنا تقبل منا نقل ابن كثير عن إبراهيم ابن الورد وهيب ابن الورد من ائمه السلف أنه قرأ هذه الآية فبكى قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف لا يقبل ويخاف لا يقبل مع كل حصادق ربنا تقبل منا فالمسلم يقدم ما يقدم من الطاعات وهو يرجو من الله سبحانه وتعالى القبول ولهذا مضت سنه من زمن الصحابه الى يومنا هذا إذا لقي المسلمون لقي المسلمون إذا لقي المسلمون بعضهم بعضا عقب الطاعات الكبار مثل بعد الصيام وبعد الحج ماذا يقولون في تلاقيهم من زمن الصحابه ماذا يقولون تقبل الله منا ومنك صلى الله لنا ولك القبول كل يسأل القبول ولا أحد يجزم به مهما اجتهد ومهما قدم من عمل نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى